بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحدا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق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 دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم اهم اشد خلقا أم من خلقنا اننا خلقناهم من طين لازب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 وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إِنَّا لدائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنا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 بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولا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 لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 إلا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزل أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنها ZANG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 قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين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 قد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين الْكِتَابَ الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم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 تقول اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطن من المرسلين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 وَإِنَّ يونس لمن المرسلين إذ أَبَقَ إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مرين فلولا أَنَّهُ كان من المسبحين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 ولد الله وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْرُكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 إلا من هو صار الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون